قال الإمام مالك رحمه الله تعالى ما تكون فيه الشهادة قال حدثني يحيى عن مالك عن زيد بن أسلم أن عمر بن الخطاب كان يقول اللهم إني أسألك شهادة في سبيلك ووفاة ببلد رسولك حديث عمر هنا يقول بأن عمر رضي الله تعالى عنه كان يقول اللهم إيش أسألك شهادة في سبيلك وإيش ووفاة ببلد نبيك يجمع في طلبه بين امرين فكان الناس يستعجبون حتى بعضهم قال يا عمر اتريد فتنة وقتالا في المدينة قال إذا أراد الله شيئا أتى به إذا أراد الله له الشهادة وفي موت في المدينة يأتي له بالشهادة حتى جاء وقتله الأهل أبو لولوة العجمي وهنا اعتبر مالك أن عمر رضي الله تعالى عنه بتحقق دعوته وسؤاله لربه اسالك شهادة في سبيلك عمر رضي الله تعالى عن قتل دون ماله لا دون عرضه لا دون نفسه لا انما قتل في اداء واجبه وهو يصلي بالناس في المحراب ولما قتله ابو لؤلؤ هل كان ضربه هل كان سلب ماله لا يقولون اولا قضية العبيد في المدينة او العلوج كما يسمون كان من رأي عمر رضي الله تعالى عن الا يسكن العلوج المدينة العبيد الذين يأتون من العجم من غير المسلمين بل يسكنون خارجها مخافة منهم على أهل المدينة أن يفسدوا فيها الأخلاق أو الدماء لكنهم لم يطيعوه في ذلك وكثروا فكان أبو لؤلواه مملوكا لسيد فطلب عليه خراجة فجعل ويقوله إنه يصنع الرحى ويصنع الحديد ويصنع النجاره ويصنع ويصنع فجعل عليه خراجة أي اجرا او قدرا من المال معلوما يوميا يدفعه لصاحبه وهو يفعل ما يشاء فمر عليه عمر وقال ما تصنع قال اصنع رحا ثم قال احسنت فقال عمر كلمة ساصنع لك رحا يسمع صوتها العالم فقال يتوعدني الكلب وعلم ذلك عمر هل قاتله هل قتله هل سجنه كلمة مرت لأي شيء لأن عمر رأى أن عليه خراجا لكثرة ووفرة صناعته صناعاته إذن عمر قتل في أداء واجبه إذا عمر قتل في سبيل الله لا في سبيل شخصه ولا أولاده ولا أهله ومن هنا تحققت له الشهادة التي طلبها من الله قتل ظلما وقتل في اداء واجبه وقتل اعتداء عليه بدون ماذا اذا من قتل مظلوما ايضا يكون إيش؟ يكون شهيدا هذا جانب الجانب الثاني ووفاة ببلد نبيك يحرص عمر رضي الله تعالى عنه على الوفاة بالمدينة معنى وفاة ببلد نبيك أي ودفنا فيها لقد سمع ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من بقعة على الأرض أحب إلي أن يكون قبري بها منها أي من المدينة ومن هنا يرى بعض العلماء أيضا أن عمر يفضل الدفن في المدينة وبالتالي يفضل المدينة على مكة لم يتمنى ذلك في مسقط رأسه يكون حاجا ولا معتمر احداشر سنة ولا عشر سنوات وهو يذهب الى مكة وان كان مهاجر يذهب حاجة ما قالش وارزقني شهادة في سبيلك ودفنا في حرمك انما طلب ان الدائقون الموت فين في بلدير النبيك مع امكانه في مكة ولما سئل عن الشهادة قال يأتي بها الله اذا يمكن ان يأتي بها الله ايضا في مكة فلما تمنى ذلك في المدينة وكيف يتمنى مكة وقد رأى رسول الله بالمدينة ورأى رسول الله سامع أن يتمنى أن يكون قبره بالمدينة ورأى الصديق من قبله أن كان بالمدينة إذن عمر رضي الله تعالى عنه ممن يفضل المدينة على مكة وتمنى أن تكون وفاته بها قدمنا في الحديث الماضي مقالة الرجل بئس مبجع المؤمن فقال له صلى الله عليه وسلم بئس ما قلت لا قال رسول الله ما عنيت ذلك إنما عنيت الجهاد في سبيل الله فقال صلى الله عليه وسلم لا مثل للقتال في سبيل الله وما من بقعة إلى آخر الحديث وأشرنا بأن العلماء يعقدون المقارنة لا مثل للقتال في سبيل الله ما من بقعة احب الي ان يكون قبر بها منها اذا اي الامرين نختار لا مثل للقتال في سبيل الله ولا الدفن بالمدينة لانه لا بقعة احب اليه منها اذا هناك طرفان هناك امران كونه قتيل في سبيل الله وكونه في المدينة متباعدان ولكن عمر اجاب عن هذه المقارنة وبين بان الافضليه ان ينال الامرين معا ان امكن ذلك فاذا لم يمكن ذلك ايهما يكون افضل قبل كل شيء نقول الله اعلم فالعلماء اختلفوا في ذلك فبعضهم يقول الجهاد في سبيل الله افضل لان خيره اصحاب رسول الله خرجوا وجاهدوا واستشهدوا في الخارج فهناك من استشهد على أبواب قسطنطين وهناك من استشهد على مضيق جبل طارق وهناك من استشهد في أفريقيا واسيا اذا ذهب أصحاب رسول الله يجاهدون في سبيل الله واستشهدوا هناك في المعارف ولو جلسوا بالمدينة من تشر الإسلام وبعضهم يقول صحيح وهؤلاء خيرة أصحاب رسول الله إن عم فعلا ولكن هذا رسول الله بنفسه وهذا ابو بكر بنفسه وهذا عمر بنفسه ماذا نقول في ذلك اقول والله تعالى اعلم اذا كانت المعادلة بين طرفين ولم نجد مرجحا في الطرفين ننظر الى الخارج هل نجد في الجوانب والحواشي ما يرجح لنا ويحل لنا المشكل يبدو لي واترك الموضوع لكم ولمن يبحث في ذلك بأن القضية نسبيه أي بحسب كل شخص وحق وقدرته وما يصلح له كما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءه رجل وقال يا رسول الله, يا رسول الله أي العمل أفضل قال إيمان بالله قال ثم ماذا قال جهاد في سبيل الله جاء شخص آخر اي العمل افضل يا رسول الله ؟ قال اسم بالله قال ثم ماذا قال بر الوالدين جاء شخص ثالث اي العمل افضل يا رسول الله ؟ قال ايمان بالله قال ثم ماذا ؟ قال الصلاة على اول وقتها الله. السؤال ايama يا جماعة واحد اي العمل افضل والجواب مختلف هل الجواب يختلف في ذاته ولا اختلف مراعاة لاختلاف احوال السائلين اختلف لاختلاف احوال السائلين فقال العلماء الرسول صلى الله عليه وسلم اجاب كل واحد بما يصلح له وجد اولا شخصا شابا جلدا قويا يغيز الاعداء ويصلح في الجهاد فقال ثم جهاد ليذهب يجاهد وجد شخصا اخر ضعيفا لا ينكي عدوا ولا يغيض احدا وبراء ووالده موجودان هم احوج اليه قال بر الوالدين ليسد هذا المسد ولا شخص اخر لا يستطيع ان يجاهد ولا عند والدين برهم فقال الصلاة على اول وقتها ويكون بالمجموع اعطانا ان افضل الاعمال بعد الايمان الثلاثة بر الوالدين الجهاد في سبيل الله الصلاة على اول وقتها وكل يأخذ ما يصلح له واختلاف الفتوى باختلاف حال السائل جاء في سؤال اخر ايضا تقدم في رمضان كان صلى الله عليه وسلم جالس فجاء شخص وقال يا رسول الله اذن لي في القبلة قال لا ممنوع بعد شويه جاء شخص اخر قال اذل في القبلة قال روح قبل ثم التفت الى اصحابه وجوده قال لعلكم تعجبون لقد منعت الاول واجزت الثاني قالوا لا والله يا رسول الله عجبنا من ذلك قال نعم نظرت فاذا الاول شاب خشيت عليه واذا الثاني شيخ لا خشيه منه اذا الفتوى تكون ملائمه للشخص مثل الطبيب لما يجيلوا مريض قد يجيلوا اثنين عندهم سخونه درجه حراره اربعين لكن يعطي لهذا دواء شكل يعطي لهذا دواء شكل لان سبب الحرارة فيه وارتفاع الحر مختلف اذا الفتوى كالدواء والمفتي كالطبيب يعطي المستفتي بقدر حاجته وما يصلح له فنقول في قضيتنا هذه لا مثل للقتل في سبيل الله لا بقعة احب الي ان يكون قبر بها منها من كان ينكأ العدو ويصلح للجهاد وليست هناك حقوق تربطه لا ابوين ولا مصالح عامة عند الناس ولم يبقى الا احد امرين اما ان يجلس حتى يموت في المدينة واما ان نجاهد في سبيل الله وهو صالح للجهاد نقول اذهب فجاهد اما اذا كان لا يستطيع الجهاد واذا ذهب لا يفيد بشيء او ابواه موجودان ولا يجوز له أن يتبرع بالقتال إلا بإذن ابويه فابواه يمنعان يقول الحمد لله. إذا ما رحنا الجهاد عندك موت في المدينة، لأن عنده موانع تمنعه من الذهاب للجهاد أو ليس صالحا لل ولا قدرة له عليه على الجهاد. ولعل بهذا يجتمع الأمران وهنا يأتي عمر بهما معا مع عظيم رجائه في الله. اللهم إني أسأل لأن هذا لا يقدر عليه إلا الله يجمع بين الشهاد والوفاء في مدينة نبيه صلى الله عليه وسلم إذن هذا لا يقدر عليه إلا الله ولد لما سئل قال كيف تبغى قال إذا أراد الله شيئا يأتي به فجاء قتله شهيدا ونال الشهادة وتحققت له الدعوة التي دعاها من ربه ودفن بالمدينة قضية دفن بالمدين وفاة ببلد نبي تأتي قضية عمر رضي الله تعالى غسل الشهيد يخصنا او يهمنا قضية عمر بذاتها. يذكرون في موته وفي دفنه رضي الله تعالى عنه لما طعن وامر بمن يصلي بالناس ولزم بيته وجاءه الطبيب وسقاه اللبن وخرج من الجرح قال اوصي عمر خلاص وعلم امره فامر عبد الله ان يقوم في الناس من كان له دين عند عمر فليات وليحصد الدين وكان مدينا قال فاطلبه في بني الخال الخطاب ان لم تجده ففي كذا وحصه وسد الدين عنه ثم قال يا عمر او كما في بعض الروايات حينما قارب أمره قال ضع خدي على الأرض فوضع خده على الأرض فقال يا ويله ألقى ربي أو ماذا أجيب ربي إلى أمور عديدة قالها عمر رضي الله تعالى عنه وفي مرضه يدخل عليه شاب ويقول يا أمير المؤمنين لا خوف عليك لقد أديت الأمانة ومشيت في الرعية بالعدالة ولقيت تلقى ربك راضيا عنك فخرج عنه الشاب فاذا به يقول هدوه علي فاذا بالشاب يطيل ثوبه فقال يا ابن اخي ارفع ثوبك فانه اتقى لربك وانقى لثوبك يقول العلماء عمر لم يترك الامر بالمعروف والنهي عن المنكر حتى في آخر لحظة من حياته وحتى مع الشخص الذي دخل عليه واسه ويعزيه في نفسه لما علم عمر من نفسه الأمر ودن الأجل قال يا عبد الله اذهب إلى أم المؤمنين عائش وقل لها عمر يقرأك السلام لا تقل لها أمير المؤمنين فلست اليوم بأمير لهم عمر يقراك السلام وينشدك ان يكون مع صاحبيه فهل تأذنين له فرجع عبد الله وقال وبادر ماذا قالت لك قال نعم لقد بقي مكان واحد كنت اريده لنفسي فاوثره على نفسي ليكون مع صاحبيه فقال الحمد لله ثم قال يا عبد الله اذا غسلتموني وجهزتموني فاذهبوا بي ومروا وسلموا على الباب واستاذنوا ايضا فان اذنت والا فادفنوني مع عامه المسلمين يخشى ان يكون تاثر عليها بوجوده فاجابت تاثرا به يريد أن يستسمح في الوقت الذي لا وجود له ولا تأثير فلما مروا بعائشة رضي الله تعالى عنها سلموا واستأذنوا فأذنت له فدفن مع صاحبي. بهذه المناسبة يقول العلماء كانت أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها تدخل الحجرة فضلا أي بثياب بيتها على ما فيها لان فيها من الذي فيها ابوها وزوجها صلى الله عليه وسلم رضي الله تعالى عنه فلما دفن عمر تقول ما دخلت عليهم الا متحجبة نظرا لوجود عمر هذه يا اخوان اعتبارات وتقديرات واقول احساس عجيب جدا ان ام المؤمنين تقدر وجود عمر في بيتها فتحتجب عنه واين عمر انه في قبره ولكنه شهيد فاذا كانت ام المؤمنين تحتجب من عمر وهو ميت وموجود مع ابيها وزوجها فلا ان تكون غيرها من غير امهات المؤمنين من غير عمر من باب اولى واحرى ومراعاه احوال الموت اخذها الشافعي رحمه الله لما جاء الى العراق وكان من مذهبه انه يقنط في الصبح بعد الركوع فلما صلى بالاعظميه وبجوار مقبر ابي حنيفة ترك القنوت في الصبح وقنت في الوتر لان ابا حنيفة يقنط في الوتر فقيل له كيف تركت مذهبك وأخذت بمذهب أبي حنيفة قال استحيت أن أخالف أبا حنيفة وأنا بجواره هذه الآداب إلى أي مستوى؟ مراعاة هذه الآداب نعلم جميعا بأن القنوت في الوتر في الفجر أمر جائز لا يتوقف عليه صحة صلاة ولا تقع به مفسدة الصلاة ولكن مراعاة إذا كان يراعيه في موته هل يخالف في حياته؟ اذا المسلمون يراعي بعضهم بعضا وهنا يهمنا في امر عمر رضي الله تعالى عنه لما قسل وارادوا الصلاة عليه هو كان قد عهد الى النفر الثت الذين يختارون الخليفة من بعده قالوا اوصي يا عمر قال ان اوصي فقد اوصى من هو خير منه وان اترك فقد ترك من هو خير مني لأن أبا بكر رضي الله تعالى عنه أوصى لعمر والرسول لم يوصي لاحد وترك الأمر شورى بين المسلمين والمسلمون اختاروا أبا بكر رضي الله تعالى عنه في قضية السقيفة ولكن أبا بكر رشح عمر وسماه فقال ان أوصي فقد أوصى من هو خير مني يعني أبا بكر وإن أترك الوصية فقد تركها من هو خير مني يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكني اترك الامر شورا واختار نثرا ستة وقال تخيروا بثلاثة ايام وقال للمسلمين ان اختاروا في الثلاثة الايام من يكون خليفة فبها وإلا فاضربوا اعناقهم حتى لا يوقعون الناس في الحرج ولا يوقعون الناس في الشكه الاختار وتمت الخيره على عثمان رضي الله تعالى عنه قبل ان يدفن وعند الصلاه عليه او قبل ان يسلم نفسه لله رشح صهيب ليصلي بالمسلمين وقال يصلي علي صهيب هنا ايها الاخوه عمر بن الخطاب الخليفه الراشد الثاني لرسول الله صلى الله عليه وسلم يستخلف من على المسلمين يرضى من يصلي عليه ما قدم ابنه عبد الله ما قدم العباس ولا ابن عباس عبد الله ابن عباس ما قدم عبد الرحمن ابن عوف ابن الزبير ولا علي بن ابي طالب ولا عثمان بن عفان لم يقدم احدا من وجوه اصحاب رسول الله ولكن قدم من رجل رومي يأتي الى المدينة يخرج من مكة لكنه أسلم ثالث ثلاثين من المسلمين وهاجر إلى الله وإلى رسوله ولهذا سينص بعد ذلك لماذا قدمه ها هو عمر يقدم صهيب ويوشحه ليصلي عليه في جنازته ويصلي للمسلمين الصلوات الخمس ولما جهز عمر راد علي وعثمان أن تسابق للصلاة عليه فقال عبد الرحمن بن عوف وهو مع النفر اهل الشورى قال لا اله الا الله ما اسرعكما للرئاسة اما سمعتما ان عمر قال ليصلي علي صهيب تقدم يا صهيب وصلي على عمر صهيب يصلي على عمر وعلي وعثمان موجودين صهيب يصلي على عمر وابن عوف وغيرهم موجودين لاي شيء اكان قراشيا او هاشمية ليس عربيا بالكلية ولكنه الاسلام كما قال سلمان أبي الاسلام لا أب لي سواه إن افتخروا بقيس أو تميمي والرسول صلى الله عليه وسلم يقول في سلمان سلمان منا آل البيت في هذه المواطن يا أخوان نحن في حاجة والله أن نرجع لنقرأ السيرة صرف النظر عن الموطأ أو غيره هذه المواقف التي مرت بالمسلمين وهذه الدفعات القوية التي تعطينا وتبين لنا حقيقة الاسلام وعلاقة الفرد بالجماعة وتمحي فيها الفوارق الشخصية او الحواجز الاقليميه وتبين حقيقة علاقة الاسلام بالمسلمين يأمر عمر سهيبا ان نصلي عليه يأمر عمر سهيبا ان نصلي بالناس الصلوات الخمس فصلوا على عمر رضي الله تعالى عنه واعز منزلته ورفع درجته وجزاه الله عن الاسلام والمسلمين خيرا ودفن في بيتي في حجرة عائشة مع صاحبي ولله الحمد والمنة هكذا ذكر عمر رضي الله تعالى عنه دعا الله واجاب الله له دعوته بقي من بعد عمر ماذا يفعل كما قدمنا هل يذهب يجاهد في سبيل الله لا مثل القتل في سبيل الله هل ينتظر يموت بالمدينة من ما استطاع أن يموت أن يموت بالمدينة فليموت بها فمن مات بها كنت له شفيعا او شهيدا إلى آخره وقدمنا لمحة عن مقارنة العلماء بين المفاضلة بين مكة والمدينة وأشرنا إلى أن ما يخصنا نحن في المفاضلة إنما هو العمل هل نهاجر إلى المدينة لأن العمل يتضاعف فيها أو أن بألف او نهاجر الى مكة لان العمل يتضاعف فيها بمئة الف قلنا ايضا بان السيئة تتضاعف في مكة كما تتضاعف الحسنة والشخص يحاسب على عمله فقط في جميع البقاع ولكن في مكة يحاسب على خطرات النفس والله سبحانه وتعالى اعلم